اولا يا الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما نحضر بالدين إياك نعطو وإياك نسعين احضر الطراط الصقيم سراطة غير المعظوم على الاسم <تصفيق> ما ti يوم الدين ma ti ho messo io che 나와 وما في الشمال ولا في الجنوب يتفاووا ولا في الشرق ولا في الغرب يتفاووا يعلم يوم الناس ذكرى يعلم الناس ذكرى يعلم يوم وما نذرا وما رأوا كنان الملكين إذا لحقوا وماهون إذا وما يعلمان من أحد حتى يغولان من حتى وما من يعلم من حتى يقول إنما نعم فتن فلا تفر، إنما نعم فتن فلا تفر، إنما نعم فتعلمون منهم ما يصرفون، فتعلمون منهم ما يصرفون، فتعلمون منهم ما فتعلمون منهم ما ما يخرقون به بين مري والزوج ما يخرقون به بين مر والزوج ما يخرقون به بين وما أبطالين به من أحد وما أبطالين به من أحد وما من أحد إلا بإذن إلا بإذن إلا بإذن الله, إلا بإذن الله. إلا بإذن الله. إلا بإذن الله. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَقُولُونَ عَلَيْهِمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَقُولُونَ عَلَيْهِمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَقُولُونَ عَلَيْهِمْ وَنَقْتَعُ عَلِيمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُ وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مَا له فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَهُ ثَلاَثَةٌ وَلَئِنِ اتَّمَشَرَوا فِي بي يَوْمٍ خَسَأُهُمْ وَلَئِنِ اتَّمَشَرُوا فِيهِ بي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَمْ لَهُ وَإِلَّا أَوَّلَهُ وَإِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَاللَّهِ الرحمن, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ السَّمَاوَاتِ فِي خَلْقِ إن في يُغْشِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَخْتَلِفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَاخْتَلَفَ لَيْلاً وَنَهَارًا أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَطُبِعَ عَلَيْهِ الْأَخْدَشُ وَالْأَكْدَرُ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا إِنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ الله أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا رَحْمَةً مِّن بَعْدَ مَوْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا وتصرف الرياء وتصرف الرياء والمستخر المستخر بين السماء والأرض المستخر بين السماء والأرض لا يأتي أومياء حلون لا يأتي أومياء حلون لا يأتي أومياء حلون الله لا إلا لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو لا تقوصة ولا لهم لا تقوصة ولا لا تقوصة ولا له ما في وما في الأرض لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا الْأَرْضِ مَنْ الَّذِي يُشْفَعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ الَّذِي يُشْفَعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ الَّذِي يُشْفَعُ وَالْمُتَوَسِّلُ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يا آدم بيني وبما خلقت وما يا آدم بيني وبما خلقت ولا يثقون بشيء مني الا بما شاء ولا في السماوات ولا what they actually use and now actually went all love what كلنا من كلنا من الله <سؤال> ومناساته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من لا بين أحد من لا نفرق بين أحد هو لا الله لا الله لها ما كتبت عليها كتبت لها ما كتبت كتبت لها ما كتبت كتبت ربنا لا تواخذنا اينتي ربنا لا تواخذنا إِنَّا وَقَنَا رَبَّنَا لَكَ لا اعْذِنَا إِنَّ فِي أَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِثْمًا كَمَا حَمَلْتَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا على مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا مِنْ قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا لس ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا لس وقنا وقلنا وقنا وقلنا ورحمنا أنت مولانا تنصرنا يوم أنت مولانا فنصرنا لقومك الذين أنت مولانا فنصرنا الشيطان القديم أم يحتلون الناس أم يحتلون الناس؟, الناس؟, الناس على ما دخلهم فضل أم يحتلون الناس على ما تَمْيَعْذِرُونَ النَّاسَ عَلَى مَا تَفَرَّهُوا مِنْ قَوْلِهِ تَمْيَعْذِرُونَ النَّاسَ تَمْيَعْذِرُونَ النَّاسَ عَلَى مَا تَفَرَّهُوا مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَا إِلَى مُوسَى فِي فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْيَاءُ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْيَاءُ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْيَاءُ خَلَقْنَا وقال إِنَّ مَا كانوا يَعْمَلُونَ سَوْفَ يُؤْخَرُهُ هُنَالِكَ فَوْرَهُنَّ لَأَجَلٌ غَيْرُ مَحْسُوبٍ سَوْفَ يُؤْخَرُهُ هُنَالِكَ فَوْرَهُنَّ لَأَجَلٌ غَيْرُ مَحْسُوبٍ وَقَالُوا هُنَالِكَ عِظَامٌ والقيت في الساجدين قال في الساجدين قالوا ربنا رب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا برب العالمين. ربي موسى هارون عذارى الشيطان الرجيم فتحتتم أنما خلقنا ثم بدأ فتحتتم أنما خلقنا ثم بدأ فتحتتم أنما خلقنا ثم بدأ وأنكم لينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون اللهم إني أسألك يا مجيب الدعوات يا من بَدأَ الله الملك والحق وبدأ الله الملك والحق وبدأ لا إله إلا أنت لا إله الكريم وقال الرب اكثر الرواح الرحمه وقال الرب غير الرواح الرحمه وانت خير الراحمين وانت خير الراحمين وانت خير الراحمين, الراحمين. اولئك الشيء في إنما فناك إنساكر إنما فناك إنساكر إنما فناك إنساكر ولا يطير فساكر حيث ولا حيث ولا يطير حيث ولا حيث قال موسى ما جئت بالسحر إن الله سيظهره ما جئت بي بالسحر الله سيظهره قال موسى الله سيظهره قال موسى ما جئت بي الله سيظهره ان الله سيظهره الله سيظهره إن, ان الله لا يفلح فاعمل المسكين الله لا يفلح <تصفيق> <تصفيق> إن الله عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الله ٱللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الله آلِ مُحَمَّدٍ وَيَرْحَمُ الله حَقَّ بِكَرَمَاتِهِ وَيَرْحَمُ ٱللَّهُ حَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَشْكُرُ ٱللَّهُ حَقَّ والصافات صفا والصافات صفا شيطان من الشيطان لا يستمع الى الملائكة على لا يستمع من على لا يستمع من على من كل جانب ويقدر من كل من كل, كل على الم ولا على المسببمثلم ولا هنا عاد إ مع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 من أجل ثم صوت فقاط من أجل ثم صوت فقاط من ثم صوت من أجل الحمين أقول لمشيطان رديم أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أم يحشدون الناس؟ أم يحشدون الناس؟ أم يحشدون الناس على ما تأمر الله بالغد عالم الدهر الشيطان وليم؟ وليشام المدينة كقولك إِذَا يَجُونَهَا كَمَا يَصَالُونَ لَيْسَ يَجُونَهَا كَمَا يَصَالُونَ لَمَّا تَمَّ عِثْرَاهُ ثُمَّ تَمَّ ويقولون وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ من الشيطان أم يحذرون الناس على ما تهم الله من فضله أم يحذرون الناس على ما تهم الله من فضله أم على ما الله من الكتاب فقد أتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة تسمدوا سيدنا مولى فقد أتينا لاسرائيل والكتاب هو الكتاب سواء دينهم مولى كناعيم وسين يوم سنظيم وسين عمر الشيطان حول علاه من الشيطان بريء من حمله منفذه منفته حول من الشيطان بريء إنها بكرة الصفراء فكان لهمها فكان لهمها تسر النادين تسر النادين تسر النادين تسر تسر النادين سدورنا دابين صدورنا دابين من الشيطان الرجيم من حميد ولا فيه ولا بأس الشيطان الرجيم كلنا اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وَمِينَ شَرِيعَاتِ النِّدَاءِ وَقَبْلَ وَمِينَ شَرِيعَاتِ النِّدَاءِ وَقَبْلَ وَمِينَ شَرِيعَاتِ النِّدَاءِ وَقَبْلَ وَمِينَ شَرِيعَةَ فَتَاتٍ فِي الْعُقَادِ وَمِينَ شَرِيعَةَ فَتَاتٍ فِي الْعُقَادِ وَمِينَ شَرِيعَةَ فَتَاتٍ فِي الْعُقَادِ وَمِينَ قميص حريري باللون الثالث وقميص حريري باللون الأزرق عند الشيخان رقيم الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ان الذين ثم لم يسوبوا ثم لم ثم لما يقربه فلا قد عذبناه للنم ولا قد عذبناه للنم ولا قد عذبناه للحرير ولا قد عذبناه ولا قد عذبناه ولا قد عذبناه للحرير الشيطان وَاسْتَكْثِرُوا كثير من وَيُرْسِلُ الكتاب لو لكم مِنْ فَوْقِهِمْ وَجُنْدًا مِنْ تَحْتِهِمْ كفارا كفارا مَسَّهُمْ من وَضُرٌّ قَالُوا رَبَّنَا لَا مَلْجَأَ لا قوم لك ولهم الحمد يفي ويومي ما وراء شيء قدير. قاتل جبابرة قاتل جبابرة وكان وكان دمر كل ساحر مساحر دمر كل دم فل الداخل والسائر الله دم للثوائر الله, الله ومن شاء ومن شاء ومن شاء ومن ومن ناصر. ومن ناصر. ومن, ناصر. ومن ومن صنع السحر ومن صنع منهم ومن ذهب ايمانه يحيى ومن ذهب ايمانه يحيى ومن ذهب ايمانه يحيى الله الله ما, ما الله ما ما الله كما اللهم اكتب كما اردت اللهم اكتب كما اردت اللهم اكتب لنا فتو اللهم اكتب لنا فتو اللهم لنا فتو اللهم اكتب استحاب هو الذي علما اللهم اللهم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 الله راضي ما كان مطروماً الله راضي ما كان مطروماً الله راضي الله الله موسى الله موسى الله موسى الله الله الله حكم كان معلقا كان مسكونا الله كان مسكونا الله كان مسكونا الله كان مسكونا الله حكم ما كانت الله ما الله الله في <تصفيق> مكان تحت الشجار الله الله تحت الشجار الله الله في تحت الحجاره الله الله تحت الحجاره الله الله تحت الحجاره الله الله في مكان الله الله اللهم ما في ما كان الله في ما الله ما كان ما كان الله ما ما كان مسلسلا الله ما في <تصفيق> ما كان مسلسلا الله ما في ما كان الله ما كان في جثة ميت الله ما في ما وزن في الله في جثة ميت في كان مربوطة في سقيارة الله ما في كان اللهم اغفر ما كان مربوطا في <تصفيق> حيوانا اللهم اغفر ما كان مربوطا في <تصفيق> حيوانا اللهم اغفر كان مربوطا في <تصفيق> حيوانا اللهم كان مربوطا في حيوانا اللهم اغفر ما كان حسدا كان حسدا على افتراس كان على اللهم <سؤال> اغفر ما كان سيدنا على الوظائف اللهم اغفر لنا كان سيدنا الوظيفة اللهم كان الوظيفة اللهم كان الوظيفة اللهم كان الوظيفة اللهم كان الوظيفة اللهم كان الوظيفة اللهم كان الوظيفة اللهم اغفر ما كان خطئا على اخلاصي العمل اللهم اغفر كان العمل اللهم كان خطئا على اخلاصي اللهم كان خطئا على اخلاصي اللهم كان خطئا على في العمل اللهم اغفر كان خطئا اللهم كان اللهم صل ما كان صدنا الزوجة اللهم صل ما كان صدنا اللهم صل ما كان صدنا اللهم كان صدنا اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اقسم ما كان ابتدع على الاصطلاحات اللهم ما كان اللهم اقسم ما كان اللهم اقسم ما كان اللهم ما كان Allah اغفر ما كان فينا Allah السيء اللهم اغفر ما Allah فينا اللهم ما ما كان حسن علا حسن علا حسن زوجية ما كان حسن علا حسن علا اللهم وفقنا كان فينا <تصفيق> من محبه بين الزوجين اللهم وفقنا لما كان فينا من محبه بين كان فينا من مشااشه اللهم كان فينا من كان الله فاطمه كان استدلال الصعوده الله فاطمه كان استدلال الصعوده الله الله فاطمه كان استدلال الصعوده الله الله فاطمه الله فاطمه كان الله واق يك معك الله الله الله الله الله الله الله الله ما في <تصفيق> الله طمك حتى دعاء للوالدين الله طمك حتى دعاء للوالدين الله الله من المسر والسحر والحداد الله ما أحق هذا الجسد من المسر والسحر والحسد. الله هذا الجسد من الله ما ذين الشهوات الله ما أحق الشهوات الله ما أحق الشهوات الله ما ذين الشهوات الشافعين اللهم <سؤال> اغفر لي الشوائب الله اللهم اغفر الجن الله اغفر لي الجن اللهم اغفر لي الجن اللهم اغفر لي الجن الله اغفر لي الجن اللهم من السحر اللهم من اللهم اغفر لي من اللهم اغفر لي من اللهم ارفق بالمستكره اللهم طهر اللهم ارفق لمن بين الزوجين اللهم ارفق بين اللهم بين اللهم من بين من الزواج اللهم الزواج اللهم الزواج اللهم الزواج اللهم الزواج اللهم احرمني يسر الزواج اللهم احرمني يسر الزواج اللهم احرمني يسر الأعمال اللهم احرمني يسر الأعمال اللهم احرمني يسر الأعمال اللهم احرمني يسر الأعمال اللهم احرمني يسر الصلاة اللهم احرمني يسر الصيام اللهم احرمني يسر الصواة اللهم احرمني يسر الصلاة من نخب الوادي المقصود من نخب الوادي المقصود من نخب الوادي المقصود ومن الذين سألوا عن تصارع الصاميون ومن الذين ومن الذين الشفاء الشفاء الشفاء الى الاقفى يا من يدلي الدواء كل يد يا من يدلي الدواء من كل الله الى من يدلي الدواء من كل المسلمين الله مشين من كل داء الله كل الله مشين كل الله من كل الله من كل الله من كل الله كل مرض الله كل مرض الله من كل الله من كل عيننا الله مشين من كل الله يحيي من كل عيشه الله يحيي من كل عداد. الله يحيي من كل زيقى. الله يحيي من كل الله يحيي من كل الله الله الله الله الله الله ya Mekia Musa, Mina Yabiyatavud. Ya Mekia Musa, Mina Yabiyatavud. Ya Mekia Musa, Mina Yabiyatavud. Vay onlar ya yolun sebep olduğunu sözdür. Vay onlar ya yolun sebep olduğunu sözdür. Vay onlar ya yolun sebep olduğunu sözdür. Allah ona cimri kuldu. Allah ona cimri اللهم اجِمني من كل سوء اللهم اجِمني كل كل كل كل كل كل كل يا ذا الله ما كل يذا الله ما كل مرضا الله ما يجمع كل مرضا الله ما كل الله كل الله كل الله كل الله كل الله الله الله يا رحمن يا رب يا بلا يا كونت يا حلو يا بيوم يا حلو يا قيوم. يا جلال يا Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve rahmeten min rahmatike er-rahimati. Allahumme rahmeten min rahmatike فِي <تصفيق> سَتَرَ وَدُنْيَتِهَا مِنْ كُلِّ اللهم إنا نسأل اللهم إنا نرجونا اللهم إنا اللهم إنا اللهم إنا اللهم إنا اللهم إنا اللهم إنا اللهم إنا اللهم انتجب لنا اللهم انتجب لنا اللهم لنا اللهم لنا اللهم الكريم اللهم إنكَ الشافي اللهم إنكَ نسال اللهم إنكَ نسال القدير اللهم ربنا تدع البار الشافي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 الله <التصفيق> رب الناس الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء رب الناس الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء الله وافنا نلجئ الباشيه الشافي لا شفاء الا شفا شفاء لا يغادر سقما وعيدكم بكلمات الله الشفاء في كل شيء طاهر وعيدكم بكلمات الله في كل شيء طاهر ومهم كل شيء الا وعيدكم بكلمات الله من كل شيطان ورؤام ومن كل عين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا